وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينذروا قومهم Veli zulcama, eza rjego, elihim, la